ورفتك الغفور ورحم <تصفيق> لو يواخرهم بما كسبوا لا الدكتور محمد راتب وكي كن كل عام Waarom zal ik de toekomst But I'm not Dan. Um... Waarom ik de toekomst فَلَمَّا بَنَ الرَّعْمَ جَمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيعَ حُوْتَ مُنَفَتْ تَخْوَى Dan. لما جاوة قال لفتاه Oh, what keep in me على ذلك ما كنا نبغي فأغتد على ذلك ما قصص Oh, what do you think? Me, على ذلك ما كنا نبغي فرسدنا على ذلك ما قصصا We moeten dezelfde manier van veranderen. We moeten Oh, no, no. We hebben het Oh, that's not 30 years وَنَسْهَى نَوَا عَتَن صَلَا خطرو كاب خطر سنه ذاكيه خطرو كاب خطر تلاي يا نورك والله انا Sterker nog, want het is niets anders